والثاريات ذروى فالحاملات رطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن باتوا عدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إن كن في قول يؤفك عنه من فك قتل الخراصون الذين هم في غرة سامون يسألون أيام يوم الدين يومهم على النار يفتنون إن المتقين في جنات بعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء لما أنكم ترطبون هل أتاك حديث طيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سببا وبشره بغلاب عليم فأقبلت الرأة في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم وَمَا تَنَامُ مِنْ طَيِّبٍ مُسَاوَمَةً عِنَادَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرِجْنَا مَنْ كَانَ فِي هَاوِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فما وجدنا فما وجدنا آمِينَ وَسِيمُ مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَطَارَ سَاحِرُهُمْ مُدَّعِينَ فَأَسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَجُنُودِهِمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مليم. ورسلنا عليهم الريح العظيم ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتموا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما وما كانوا منتصرين وقوما محم من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ففر إلى الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر, إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصر به بل هم قوم طارون عنهم فما أنت اتَّقُوا <تصفيق> رَبَّكُمْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَمَا عاجل فغير الذي